Apa yang terseru, tentang nabi yang agung, yang mereka berbeza pendapat, tidak akan mereka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 رَمَاشَا وَبَنَيْنَا فَوْقَهُمْ سَبْعًا شِدَادًا وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُقْسِرَاتِ مَاءً فَجَّاجًا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 وفتحت السماء فكانت أبواباً وسجيرة الجبال فكانت سراوباً إن جهنم كانت مرصوداً للطاغين ما أبا لابسين فيها. لا يذوقون فيها بردا ولا شربا إلا حمدا وغسقا جزا أو فقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا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 كواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا قذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يكوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون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 لكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت طرابا